Wahai al-Mu'awada' suilat, b'ain bin kutilat, wahai al-Cuhf nushrat, wahai al-Samawat kushat, wahai al-Jahim suyarat, wahai al-Jannah azlifat. Alamat nafsu ma'ahzarat, وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ 119. صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الويب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم 113. فأين تذهبون 114. إن إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم Wahai manusia, sesungguhnya kebajikanmu adalah beriman kepada Allah